بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وعنانا من لدنا وكان تكييا وضروا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا انق في الكتاب مر ما اذنت من اهلها ما كان الشوكيان مِن دونه إلا بفأو سننا إلغى عنى فتم دلاله بخل again okay. ولكذلك قال ربك هو عليين ولنجعله آية للناس مما وكان الامر مقضيا فعملا غفن بيغي مكنن قوصيه فاجار من خوق الى جذع النخلات ق يا ليتني ميت قبل هذا وكنت منسيا من اني قد جاء بو كتاب تسريا لننذ الىك بقل عين نفلت تسقف علنك فقلي واشربي وقلي غير فإما ترين من بَنِ الشَّعْرِ أَعْدَا فَقُلْ لِي إِنِّي لَذُقْتُ لُرْحَمَانَ الصُّومَا صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها يا اختاه ما كان ابوك مما اثر يومك كان امك وي يا اخ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغير فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد وَا جِئْتَ لَنَا كِتَابًا وَجَاءَ لَنَا نَبِيًّا بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً والسلام عليّا يوم